وَهُوَ نَفَخَ فِيهِمْ رُوحَهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْأَفْئِدَةَ قِنِي لَمَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِالْقُرْآنِ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 اشرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا مؤمنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا القول مني ولكن حقا القول مني لاملا ان نجهنمنا من الجن ون أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا وذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا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 ورَأَيْتَ آيُونَ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا كان أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا 119. ومن الذين آمنوا وعمروا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون 110. الذين فسقوا فمأواهم النار كلما فقيل لهم ثوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنثيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِنُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَناهُدَ لِبَنِي إسر وَجَعلنا مِنهُم أَئِم مدَ يَهدُونَ بأَمنَ نََّ صَبَ وَوكانوا بآياتاتِنا يُطنون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 قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ صدق الله العظيم